سيقول السفاء من, من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يَقُولُ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ سما ولهم عن قرلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ولهم عن قرلتهم التي كانوا عليها كل لله المشرق والمغرب كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رَسُولَ مِن مَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ لِيَتَّبِعَ مَن يُغْسِلُ مِنَّ قريب وانا عاكف و ان كانت لك ديوه الا على الذين هدى الله وان كانت لك ديوه الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم إِنَّ اللَّهَ ذِي النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ ذِي النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 قريب من عاتقَي وَإِن كَانَتْ لَكَ دِيَوْتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ لَكَ دِيَوْتًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان الله ذي الناس لرؤوف رحيم ان الله ذي الناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فَئْلَةً تَرْضَاهَا فَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, الحرام وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَأَنْتُمْ لَهُ وَفْشَكْرُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ فَلَنَا اللَّهُ بِذَاتِ لَنَا مَيَأْمَنُونَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ بَلْ نُوَلِّيَنَّكَ سُلَطَانًا تَرْضَاهُ أَلَنُوَلِّيَنَّكَ سُلَطَانًا اَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَنقُبْ لَتَأْتِي بِقِبْلَتِكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ لِّبَعْضٍ وَمَا ذَا عَقْلٍ بِتَابِعٍ قِلَّةَ ذَٰلِكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وَلَئِنِ اتَّسَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَنصُرُ لَهُمْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَلَا كَانَ بِتَابِعِي قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ قِبْلَتَكَ وَلَٰكِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَكُلٌّ يَدْعُو حِزْبَهُ ولئن اتبعت اهواءهم من بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ولئن اتبعت اهواءهم من بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يقمون الحق وهم يعلمون وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الا تكونا من الممترين الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونا من الممترين الا تكونا من الممترين ولكل وجهه هو موليها وكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير انما هناك كل شيء قدير ولكل وجهه هو موليها ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا أَيْنَا تَكُونُوا يَأْتِرِكُمُ اللَّهُ نَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومن حيث قررت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون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 وَنَاللهُ بِغَاتِ لَنَا مَا تَمَنَّوْنَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِ لَسْتَ يَعْقِلُونَ عِدَّةَ إِلَّا الَّذِينَ غَرُمَ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فلا ومن حيث خرجت فول وجهك شطو المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطو المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وحيث ما كنتم فولوا ذو لكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اهدِكم شم وخشمني وليتمم لمن عمتي عليكم ورعنكم تهتدوا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 يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويؤلمكم الكتاب والحكمة ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا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 الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ان الله نصرني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تفنوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, الصابرين وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخمث والجوع ولك قسم من الأموال والأنس والثمرات وبشر الصابرين أو بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله و انا اليه راجعون الذين اذا اصابتهم رَسُولُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ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 ومن يتصدق خير انت الله شاكر عليم ان الصفا والمروه من شعائر الله ان الصفا والمروه من شعائر الله وَمَن أَجَّلَ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ فَبِأَيِّ مَنَاسِكِ تَدْعُونَ وَمَن تَقوَّى خَيْرٌ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَلَن تَصْطَوَّ طَيْرًا تَنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ان الذين يستعول ما ان لَنَا مِنَ الذِّكْرَاتِ وَالهُدَانِ بَعْدَ مَا ذَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ولينك يلعنه الله ويلعنه النائول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه لل في الكتاب أولئك يلعنهم الله إن الذين يكترون ما أنزلنا من الزيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أُلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ أُلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم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 هُوَ الْأُولَى كَانَ إِذْ نَضَّ اللهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ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 تَهُمُ أُولَئِكَ لَيْثُمُ بَأْنِ وَالنَّاسِ أَلْمَعِي خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ لن يخفف عنه العذاب ولا هم يضرون والدينا فيها والدينا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون لن يخفف عنه العذاب ولا هم يضرون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ واحد إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَـهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـنُ الرحيم, الرَّحِيمُ إِنَّ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 خَرِبِينَ تُونَاس وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ والكرف التي تيري في البحر بما يمتع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار تَصْرِيفُ الرِّيَاحِ مَا أَخْيَابِ الْأَغْصَانِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَذَلِكَ هِيَ مِنْ كُلِّ ذَا تَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ قَوْمِي يَعْقِلُونَ وَتَصْرِفُ الرِّيَاحُ وَالسَّحَابُ مُسَخَّرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِن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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَالْفُلْكُ الَّتِي تَسُوقُ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَمْتَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 بث وتصريف الرياح فاشيابي الاظب بعد موتها وغدت نقيها من كل ذابث وتصريف الرياح وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ ۚ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنذَدًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأنت الله شديد العذاب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ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 وَلَمْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْكُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ الضَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب اذ تبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراؤوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اذ تبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراؤوا العذاب وتقطعت بِهِمُ الْأَسْبَابِ إِن تَبَّ وَالَّذِي نَطَّعُ مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاءَهُ الْعَدِيدُ وَتَخَطَّفَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَمًا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا فَقُونَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَمًا لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُم حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُم حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَّا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا فَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَمَّا لَهُمْ حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّ لَكُمْ مَعَادًا مُّبِينًا إِنَّ لَكُمْ مَعَادًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا فِطْرَاتِ الشَّيْطَانِ يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تستبعوا حقوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اي ان ولا يهتدون اولا كان اباهم لا ياكلون شيئا ولا يهتدون واذا اطيل لهم اتباع ما انزل الله قالوا بل ن ذو يوما 2000 عليه ابا اي او ولا يهتدون اولم كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او you there. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء اِذَا رَزَقْنَاكُمْ فَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنطِقُوا لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَفْوَاهِكُمْ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَاشْهِدُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا وما به لغير الله فمن يذبح هو غير باغي ولا عاد فلاتم علي ان هو غير باغي ولا عاد فلاتم علي ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا به لغير الله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه إلا به لغير الله فمن هو غير باغ ولا عاد فلتمعن علي انا هو غير باغ ولا عاد فلتمعن علي ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم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 ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتعون به ثمنا قليلا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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب باللوغى فَمَا أَصْبَرَهُم عَلَنَا ذلك بِأَنَّ الله نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ذلك بِأَنَّ الله نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 ذَٰلِكَ مِثَالٌ لِّنَّا نَنزَّلُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر واليوم الاخر والملايكه والكتاب والنبي لوات المال وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب يَتِيمًا <تصفيق> وَالْقُبَا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُؤَخِّرُ لَهُمْ رَحْمَتَهُ وَيُؤَخِّرُ لَهُمْ عُقْبَاهُمْ ثَالِِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والمفون بعهدهم اذا ذا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس والمفون بعهدهم اذا ذا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 الذي غلن امن بالله واليوم الاخر ولكن من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال ولكن الذي ومن امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي لو اتى المال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وحات المال عليهم في ذوي الكوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين يَا قَائِلِينَ وَفِّ الرِّقَابَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَلَمُقُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَلَمُقُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى يا أيها الذين آمنوا فإذا عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعرب بالعرب والأنسى بالأنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فَمَن عَفَا فَيَأْخُذُ مِن أَخِيهِ شَيْئًا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِدْرَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بعد ذلك فله عذاب أليم ألم يأت بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فَمَنعُوا فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا سَتُدْخَلُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مَن يَعْتَدِ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَن يَعْتَدِ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وين كل قصص حياتي يا للقلب الذي لن تستكون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 يُؤتى للوالدين والأقربين بالذم عِصًا على المتسفين ومن بَطَّله بعدما سمعهُ فإنما اسمه على الذين يبدلونهُ ألا بذلته تَمَسَّنَ يَوْفَ إِنَّمَا هُوَ لِلَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ أَذًا بَدَّلُوا بَعْدَمَا سَمِعُوا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِن إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ خَافَ مِنْ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم, الله غفور رحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فمن خاذ من صنجلة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَٰذَا نَذِرَةٌ لَّكُمْ صِيَامٌ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام الأخر وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ قِيَامًا مّسْتَقِيمًا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ أَلَمْ تَرَ أَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنت تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ وأنت صموا خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون أياما معدودات فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أَيَّامًا عَدَدَتْ فَمَنَعَهُ رَغْمًا أَن يُطْعِمَ فَاعْتَدَاءٌ مِّنْهُ وَنُشُورٌ ارِيقُ الْأَمْرِ عَلَى سَفَرٍ تَعِدْتَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَفّ وَأَنَا الَّذِي يُطِيقُهُ كِدْيَتُكَ قَائِمٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَقَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ إِنْ لَمْ تَتَقَوَّ خَيْرًا هو خير له وانتم خير لكم وانتم خير لكم ان كنتم تعلمون, إن كنتم تعلمون, إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبئوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتفللوا العزة ولتكذبوا الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون شهر رمضان الذي ألقى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 وإذ تتمم من ايام اخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلك تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكذبوا الله على ما هداكم ونعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ السَّائِلِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْأَلُوا فَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فإِلَّا لي لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرُفِتْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَإِنَّ لَنَا فِي لَيْلَةِ فَصِيَامٍ وَقْتٌ إِلَى لِسَانِهِ قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ قُلْنَا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَن فَمَنْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوا ما كتب الله لكم فالآن ذاشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفيط وكلوا واشربوا حتى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 تُمَاكِثُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَكِنْ يَشُوهُونَ وَأَنْتُمْ مُكَاثِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَمَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته إلى الناس لعلهم يتقون وَحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ وَرَفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ وَحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ وَرَفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ حُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَّهُمْ لَسُلَفٌ وَأَنكُم لَذُسُفٌ عَلِمَ اللهُ أَنكُم كُنْتُمْ تَخْثَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنكُم كُنْتُمْ تَخْثَانُونَ أَن وسنقوم فتابع عليكم واسعص فالان باشون وابتغوا ما كتب الله لكم الان باشون وابتغوا ما كتب الله لكم وَفُصِّلُوا وَاشْرُفُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَفُصِّلُوا وَاشْرُفُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتِم صِيَامًا إِلَى اللَّيْلِ أَمَّا مَنِ افْتَطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن صَامَ حَتَّى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ لَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْحَائِضِةِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَبِقُوا الطَّيِّبَاتِ وَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ وَسَبِّحُوا بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَكُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وتدلونها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون وتدلونها الى الحكام لتاكلوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا وأموالكم دينكم بالباطل وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وَاسْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُونَ فَرِيقًا مِن أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, يسألونك عن الأهلة كل هي مواطئ للناس والحج كل هي مواطئ للناس والحج وليس البر بان تاتوا البلوط من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تاتوا البلوط من ظهورها ولكن ندعو لمن اتفق وقت البيوت من ابوابها وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الاهل يسألونك عن الاهل كل هي مواقيت للناس والحج كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتي البعوث من ظهورها ولكن البر من اتقى وليس البر بان تأتي البعوث من ظهورها ولكن البر من اتقى وَقُتِلُوا البيوت, الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ظَهَرُوهُ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ مِنْ دَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ لِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم ان قاتلكم تقتلوهم كَذَالِكَ جزاء, جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 119. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 110. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكُنْ فِتْنَةً وَيَكُونَ الزِّينُ وَالْجَلَاءُ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن تعدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما تعدى عليكم من تعدى عليكم فاعتدو عليه بمثل ما تعدى عليكم واتقوا الله وعلموا ان الله مع المتقين واتقوا الله وعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات في خاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم امن يعتدي عليكم فتعدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الله ان الله هو الممن ان الله على المتسقي وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه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 وارتقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله وَفِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لَا فَإِنْ أَحْصَلْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ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 ذالك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب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 واده تحلفوا وسقم حتى يدلو الغني محله فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك ان كان منكم مريضا او به اذم في وقته تدريتم صيام امصرفت او, أو نسوا فاذا امنتم فمن تم التعب العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فاذا امنتم فمن سن التعب العمرة الى الحج فما استيسر من الهدي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 الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات فمن فرضتهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرضتهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 اتقون يا اهل الالباب الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات فمن فرضت فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 وتتقون يا اولي الالباب وتتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان ترتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح ان ترتغوا فضلا من ربكم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ أَرْفَاتٍ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 اِذَا حَطَّمْتُمْ مِنْ آيَاتِ فَذْكُرُوا مَا هَائِنٌ لَيْسَ عَيْنُ حَرَّانِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فَكُن كَمَا هَدَفْتَ وَإِن كُنْتُمْ قَرِهَ لَمِن الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا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 فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَلْيَكُنْ لَهَكَ ذِكْرٌ أَبَدًا أَمْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ اخيوتين فلاقوا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه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 فينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفينا عذابا لنا اولئك لهم نصيب مما كسبوا اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والظالم سريع الحساب ؤلاء لهم نصيب مما كسبوا ؤلاء لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب والظالم سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه فانا جاء الذي يومئذ فناء اسمعني ومن تاخر فرى اسمعني لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون واذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اذْكُرُ مَا هَبَّ لِيَ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فمن كان جنتي يومئذ فناء اسمعني ومن تاخر فناء اسمعني لمن اتقى لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون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 وَإِذَا تَتَوَّلَىٰ سَاعَةَ الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَإِذَا تَتَوَّلَىٰ سَاعَةَ الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا تَرَكَ سَاعَةَ الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْ وَإِذَا تَرَكَ سَاعَةَ الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَضَغَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تَحَسَّبُهُ جَهَنَّمَ تَحَسَّبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَضَاءَتْ لَهُ الْعِزَّةُ مِنَ الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ طَغَاءَ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ طَغَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضَلَالَةٍ آمَراضاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِضَلَالَةٍ آمَراضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم مَّعَادٌ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَفِي مَعَادٍ دَرِقٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يا والذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد أن الله عزيز حكيم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُ الْأُمُورُ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا ومن في قلن من الغمام والملائك توفى الامر والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه سل بني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 يُئِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُئِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب لين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا كَبَوْلَ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْعَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَمْتُمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَا هُوَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَنزَلَ لَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بُيِّنَ بَيْنَهُمْ وَلَا فَتِنَ ذِي عَيْنَيْنِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا هُ مِنْ بَعْدَمَا جَاءَ الْبَيْلُ لَيْلًا طُبُوعًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيلات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلِكُمْ فَسَتَدْفِنُ الْبَقَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ فَسَتَدْفِنُ الْبَقَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الا ان نصر الله قريب الا ان نصر الله قريب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يفكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 الله وسنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب, نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون اُرِنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما تفعلوا, وما تفعلوا من خير فان الله به عليم يسالونك ماذا ينفقون يسالونك ماذا ينفقون قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِالْمَسَارِ وما تفعلوا من خير فان الله به عليم قولا تفعلوا من خير فان الله به عليم وطيب عليكم القتال وهو كره لكم وطيب عليكم القتال وهو كره لكم وأساء ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واساء ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واساء ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واساء ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم واسا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ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 وَيَقْتَالُونَ فِي سَبِيلِ كَبِيرٍ وَفَضٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ هُوَ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُولَٰئِكَ أَفْزِلُمُ نَجُوسُهَا خَالِدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فؤلاء حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله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 بسمه الله الرحمن الرحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ففيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو, قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ بالدنيا والاخره بالدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن اليتامى قل الاصلاح لهم خير قل الاصلاح لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم وان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ان الله عزيز حكيم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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا انتكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا انت مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولائك يدعون الى النعيم اولائك يدعون الى النعيم والله يدعو الى الجنه والموفره باذنه فظم يدعو الى الجنه والموفره باذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا انس منة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَابِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَعَابِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَّا النَّارَ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَّا النَّارَ والله يدعو الى الجنه والموفره باذنه والله يدعو الى الجنه والموفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 ذَوٰلِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَصَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قل هو أنفع تزل النشاء في المحيض ولا تقربوهن حتى يصهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يساءكم حفظ لكم فاتوا حفظكم ان شئتم إِنَّ حَظَّ لَكُمْ تَأْخُذُونَ حَظَّكُمْ أَنَّ حِسْبُكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَصَدِّقُوا لأنفسكم, لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ورشدير المؤمنين ورشدير المؤمنين ذكاؤكم حفظ لكم فاتوا حفظكم ان نشتم ذكاؤكم حفظ لكم فاتوا حفظكم ان نشتم وقدموا لانفسكم وَأَقِيمُوا لِلَّهِ مَنَاسِكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عبضه لايمانكم ان تتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عبضه لايمانكم ان تتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اَثَرُكَ لِيَ عَالِي وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا تَكُونُ وَتُصْلِحُ لَيْلَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ نَائِمٌ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّوْ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ تَأْخُذُكُمْ وَاللَّهُ بِاللَّهِ أَيْنَ لَكُمْ وَرَبِّ وَآخِذُكُمْ بِمَا كَتَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم ترضص اربعه اشهر للذين يؤلون من نسائهم ترضص اربعه اشهر فَإِنْ تَأْفَى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَأْفَى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الذين يؤلون من النساء ان تربص الاربعه اشهر فانفاء فان الله غفور رحيم فانفاء فان الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا تَقْرَبْنَ وَالْمُحْصَنَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ وَإِنْ أَرَدْنَ تَسْهِيرًا ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن لا يؤمن باللّه واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا وبولتهن أحق بردهن في ذلك هي أراد إصلاحا ولهن مثل, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْحَكِيمِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا تَقْرَبُونَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا تَقْرَبُونَ ولا يحل لامرئ ان يكتم ما خلق الله في ارحامه ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يحل لهم ان يكتم ما خلق الله في ارحامهم ان كن لا يؤمن بالله واليوم الاخر وبعلتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا وبعلتهن احق بردهن في ذلك هي او ان اصلاحا ولهن مثل, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوا أن شيئا إلا إن خفتم ألا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به, عليه به تلك حدود الله فلا تعتدوها إِنَّ حُدُودَ اللَّهِ وَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان خفتوا ان لا يقيم ما حدود الله ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا اَيَّ فَاتَ الَّذِي فِي مَحْدُودِ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ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 فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ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 فإن طلق هذا لا جناح عليهما أن يتواجعاهم ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُزَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اِرْكُلْ كُلَّ قُطْنٍ فَإِذَا لَغْنٌ أَجْلَهُمْ لَتَأْنِسُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولين يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا ولا تتخذوا آيات الله هدوا وَذَكِّرُونَا نِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَعَتَّقَ اللَّهُ وَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَتَّقَ اللَّهُ وَعَلَّمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَّقْتُنَّ النِّسَاءَ فَأَحْصَنْتُمُهُنَّ عِدَّةً فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ليروا ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكن اغرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هوا و لا تتخذوا ايات الله هوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 لَمْ وَادِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْقُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا قُلْنَا قُتْلُ نَفْسٍ فَادْفَعُوا دَمَهَا فَلَن يُقْتَلَ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَن تَظُنُّوا أَنَّكُمْ قَدْ حَصَّنْتُمْ وَلَا تَقْتُلُوهُنَّ فِي مَا أَحَلَّ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ذلكم نوع بهم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امكن لكم واطهر ذلك ان كان لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون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 ذلكم يعاقب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك هم ازكالكم واقهر ذلك هم ان كان لكم واقهر والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا تظلم والده بولدها ولا مولود له بولده لا تظلم والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ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 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 وما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا وَالَّذِينَ يُتَوَثَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَغَبَّصْتَ بِأَنفُسِهِنَّ عَرْبَاتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ لَا تَنَاسَ يُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِيهِ أَمْفُسُهُمْ بِالْمَعْرُفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء او افننتم في انفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء او افننتم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ لَسِيمَ إِلَّا أَن تَفُولُوا قَوْلًا نُّهْرِفَ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَلَمْ ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا علم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا علم ان الله غفور حليم علم ان إن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم دِيْنٌ مِنْ ثُقْبَةٍ لِسَائِرٍ اذَا أَسْلَمْتُمْ فِئَتَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا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 ولا تعزنوا عقدة النكاح حتى يلغى الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لا جناح عليكم ان قلقتم النساء ما لم تمسسوهن او تفرضوا لهن فريضه وَمَسَّعُونَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِّ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسسوهن او تفرضوا لهن فريضه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسسوهن او تفرضوا لهن فريضه وَمُسْتَعِنُّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَمُسْتَعِنُّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى وَإِن قَلَّ قُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَفَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَإِن قَلَّ قُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ تَوَفَّىهُنَّ فَلَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ فنصف ما, فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وَأَنْتَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَنْتَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف, فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنص ما فرضتم إلا أن يأكون أو يأكون الذي بيده عقدت النكاح وأن تعفوا أقرب, أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ورتل سلم فضل دينكم ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير احافظوا على الصلوات والصلاه المشقه وقموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة المشقة وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة المشقة وقوموا لله واق ومع الله كنتي فإن خفتم فرجالا أو رعبانا فإن خفتم فرجالا أو رعبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم لا لم تكونوا تعلمون فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَذَكِّرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اضراق والذي لا يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله العزيز الحكيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اضراج والذي يتوفون من وَيَرِثُونَ الْفَوَاجِئَ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ مِن مَّعْرُوفٍ إن خرجنا فلا يناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم, والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حك عن المتفقين وللمطلقه فاطمها بالمعروف حقا على المتفقين وللمطلقه فاطمها بالمعروف حقا على المتفقين وللمطلقه فاطمها بالمعروف حقا قال المتسبي كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ان الله رزق فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض, ويبسط وإليه والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الَّذِي يُقِرُّ اللَّهُ خَضَأَ الْحَسَنَ سَيُؤْتِيهِ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبَشِّرٌ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ادْعُ مُوسَى اكْفُ لِنَبِيٍّ رَهْوَاثَ لَنَا ذَلِكَ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَلَعَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا هَلْ نُنَسِّيتُم إِن كُنتُم إِلا قَتَالُوا أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا قُرِئْنَ مِنْ ذِيَٰلِنا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين الم تر اهل الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى وقالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فلم تر إلى البناء من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ بَلَمَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمُ الْكُتُبُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا أَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يئتسا تم من المال ويرون ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يئتسا تم من المال قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَطَافَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَطَافَهُ عَلَيْكُمْ وَأَعْدَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالذَّمُّ وَلِكُلٍّ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا وقال له النبي ان الله قد بعث لك فالو تملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال ايو ان لا يكن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسا ثم من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم قال إن الله اصطفعه عليكم وزعده بسخة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ الطَّاوُسُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ يَؤْتِ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ أَن يَأْتِيَكُمُ أهوت فيه سكينة من ربكم ورقية مما ترك آل موسى وآل آهون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن فَأَتَى رِجَالًا آيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وقال لهم نبي ان ان ايه ملكه ان ياتيكم تهوته فيه تكيله من ربكم ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية من لَتُوَكَّلُ وَسَوْفَ أَيُّهَا هَوْلٌ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر الذي شرب نفليث مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اضطر بفته بيده الذي شرب منه فليس مني مَن لَّمْ يَقْنُتْ فإِنَّهُ مِن لِّلَّهِ إِلَّا مَنِ اسْتَوُضَعَهُ رِزْقًا بِيَدِهِ يَشْرَبُ مِنُّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ يَشْرَبُ مِنُّهُ إِلَّا قَلِيلًا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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من سئة قليلة غلبت سئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم اتِ قليلة غلبة اتِ كثيرة باذن الله والله مع الصابرين الله لنا الساخرين لَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَلِفٌ بَيْنَهُمْ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي أَلَمَّا فَصَلَ قَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُرْتَلِفٌ بَيْنَهُمْ الَّذِي شرب, شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اضْطُرَّ غَرْفَةً بِيَدِهِ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَإِنَّهُ مني إلا مِن لِّلَّذِي اسْتَغَاثَ بِهِ يَدَهُ يَشْرَبُونَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا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 قال الذين يظنون أنهم ملاكوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاكوا الله كم اتين قليلا تنغرب في اذن كثيره باذن الله والله مع الصابرين الله لنا الصابرين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 للف رز علينا يضل وتقد باخذ منا و ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا اَفرِغْ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أَنَّ ذَا الوَلْجَالُ تَوَلُدُ فلا أفرخ علينا فروا وثبت أقدامنا وأنفونا على القوم الكافرين فهزموا الأنبي ان الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء كذلك ابن الله وقتل داوود جالوت واتاه والحكمه وعلم من ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين وَلَوْ لَا دَفْرُوا إِنَّا سَبَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَشَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ فأزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فأزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه وتعلم مما يشاء ولولا فضل الله لنا سبعه ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولولا فضل الله لنا سبعه لا ظِلَّ فسدتي الأب ولكن ما هو فضلٌ على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ